الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله ايها السلام يا الفلاح قامت الصلاة قد قام الصلاة الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا استووا سوصفوا فهم فإنك سيتصدوه من إقامة الصلاة الله اكبر الله أكبر, الله أكبر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 بالله <تصفيق> ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد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 الله اكبر سمع الله من حمده سبحانه ولك الحمد الله الله اكبر, الله أكبر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 فلم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله بيريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور